وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ واخفرت يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غرك بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أي صوره ما شئت ركبك كلا بد تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن